الرحيم الصبور البخير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد صلاه وسلاما دائمين دائمين الى يوم الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا كريم بعد فلازمنا مع تحسين وتجميل وتجويد الكلام صناعه الكلام صناعه جميله علم البلاغه في استخداماتنا العاميه في ثقافتنا الشعبيه نستخدم كثير من العبارات كثير من التعابير هنا ذو بها لنعبر به عن هذه المعاني انسان يسيء بكلامه فاحش الكلام يتكلم بقوه ولكن قوه مسيئه ماذا ماذا يقولون عنه سيء الثقافه العاميه لا يستخدمون عبارة عبارة كالأمثال أو كالرموز يعني عبارات يسمونه نحن يعني شيء يتكرر نفسه يستخدمون عبارة أو تشبيه أو من يسير في كلام الكريم نحن في ماذا يقول عن فلان ده يعبرون لا يريد أن يقولون سالح يعبرون يهربون من التصريح إلى التلميح إلى التلميح خفيفة ينبو خفيفة إياك ينبو خفيفة خفيفة خفيفة فيها سحافة شعبية سحافة شعبية منتشر ما يقول اقول له ايده خفيف انا منه خفت يديه تمام أن اطلب هذا هو خفيف نقول هذه العبارة حتى انت تستخدمونها انت هي ثقافه شعبيه عامه طبعا الصدور ماذا يقولون جمل ي... يشتام يتكلم كلام قاسي وهو يقول سامحكم الله ما بد بي... لا اشكال انتم اهلي ماذا يقال عنها جمل الله الصدر الزكيين ضيق الصدر ضيق الالزكيين عندنا يقولون ملاكم آه سبحان الله لأنه ملاكم دائما يدوه كذا الله يابس يابس ملاكم يدو مشدودة يابس نقول يقولون ولا تجعل يداك مغلولة إلى ولا تبسطها كل البسط بسط اليدوة العضى والقبض هو البخل يقولون قابض يده قابض بال ماسك إيده يقولون ممسكهم بيده شعبي أكثر ملاكين <مم. سؤالك> يعني مبالغ في الكلام الكريم سخي البحر ماذا يقولون بحر فاتحة بس في يده بس في فتح بابه يعني. بحر لا فتح الباب بحر ممكن ولكن عبارة. وليست كلمة. عبارة جملة يعني. فتح بابه لل. نعم ما استطعنا أن نرجعه إلى شخص مثل. ممكن يشتق. من هل لو بحر قابض يد أو بسيط راحة يد. راحة راحة اليد لأنه الإنسان لا يبعي لا يبع المان يبغون فهذه تسمى راحة باللغة العربية. آه. يقولون باسط الراحتين حتى الواحد انا عندما تصافح واذا اعطيت اصابع هنا هذا راحه اليد آه. هذه يوضع المال هنا م. م. سجل الحسين سجل <تصفيق> نعم لازم تكون عندك راحه تل... صحيح سئل الله صحتك الله لك يا امين او باسط ال راحه طيب عندما الإنسان يكون الله عز وجل يعني رزقه ووسع عليه، ويبدأ بشراء الثياب الجميل لزوجته ولأولاده وإذا ماذا يقولون؟ صحيح؟ ماذا يقولون عنه بالثقافة الشعبية؟ مبذرة؟ لا يعني الإكرام، إكرام، من حوله العطاء لمن حوله ماذا يسمى؟ باحيم بالثقافة الشعبية. اني جاءه ما فابتدا يعطي من حوله ويوسع عليهم بيقولون فتح كيسه اه فاتح كيسه كي فتح كيسه يعني بالعاده قديمه كانت تضع المال بصره نعم على شكل كيس سك من القماش يغلق هكذا فالاغلاق هو كمان كنايه بيقولوا كماني ضابب كيسه مثل الشعراء فاتح لأن شو عندكم الشعراء عندكم موجودة ولكن نحن لا نقدر أصلها, أصلها أمثال عربية لا صحيح. نعم صحيح ولكن إحنا مستعملينها بالدرجة يعني إحنا نقول فاتح كيسه فتح كيسه آه. يعني لا لم يخبِ المال وإنما يوفقه نقول فاتح بابه فاتح بابه انا بقول لك الكرم فتح الباب دليل على الكرم وكرم استقبال الضيوف نعم فاتح بابه استقبال الضيوف صح بابه الكريم اذا باسد والراحة منهم سي انت لا ماذا يقول عنه يقولون لسان حد لسانه طويل اه, آه. آه. طويل لسانه طويل سبحان نعم الإنسان الجبار او اللي عنده أو أو ذو السلطة وذو المقدرة على التأثير ماذا يقول له طالع شديد يعني مثلا هو موظف كبير في الدوره يستطيع أن يصل إلى أي إنسان يستطيع أن يصل إلى أي خطبط. شيء يده طويلة ناه له يد المقدرة آه. عنده نعم نعم نعم نعم انا فاهم كده يعني عنده يعني عنده سند عنده سند وكان حتى يقولوا اياديه اختبوط يعني اختبوط يعني اياديه هو قاعدت اضرب اختبوط لا يطلق على الانسان المتشابك العلاقات اللي له علاقات باكثر من مجال اقتصادي سياسي عسكري اختبط له علاقات متشعبات ليس فقط يعني له علاقات واسعه القدره وتاثيره طويله هذه ثقافه شعبيه نعم هي هذه ثقافه شعبيه صحيح نعم يستخدمه هالناس يهربون من التصريح بالمعنى عن المعنى المراد ويلمحون مم. تلميح كيف يلمحون في بعض الأحيان يذكرون النتائج للتعبير عن الاصل نتيجة مباشره او مسببات لاحظنا يستخدمون شيء مما يدل عليه من لوازمه من آثاره بالتعبير عن لا يستخدمونه إذا في كثير من الأحيان نستخدم نستخدم في الثقافة الشعبية أو في الثقافة العربية الفصيحة نستخدم لوازم الشيء أي آثاره ما ينتج عنه ما يستلزم من بدل التصريح هروب من أشياء كثيرة مثل عندما بعد لا تريد أن تفضحه أو لا تريد أن تسيء إساءة مباشرة إليه تقول انتبه لسانه طويل يعني لا تتورط معه بالمناقشة لانه قد يؤذيك بكلامي لا يحترمك أمام الناس تقول لسانه طويل حتى لا تقول عنه أنه فاحش بذيب إن هذه الكلمة كبيرة جدا تقول والله انتبه منه يعني لا يحترم, لا يحترم أحد في الكلام لسانه طويل فمستخدم جدا بالثقافة الشعبية. رسول الله صلى الله عليه سلسل. وسلم سلسل. كثيرا ما كان يستخدم هذا الأسلوب كثير جدا في القران والسنة. هذا الأسلوب اللي هو ترك التصريح والانتقال إلى التلميح عن طريق استخدام لوازم الشيء ما يرتبط به مم. نتائجه ثماره آثاره. يسمى عند علماء البلاغه الكناية ماذا يسمى؟ الكناية لا نقول هذه كناية عن كذا هذه كلمة كناية عن كذا أي تعبير غير مباشر عن كذا كناية والتعبير غير المباشر بلوازم الشيء أي ما يستلزمه آثاره نتائجه ما هو مرتبط به الكناية. يكنى ابو محمد مثلا يكون ابو محمد اوضح ولا حسين ابو محمد اوضح اوضح حسين نتكلم على حسين نعم اما محمد لحظه دائما الاسم اوضح من الكنى يكنى ب محمد هو اسمه حسين بص... <تصفيق> في بعض الاحيان نترك الاسم الحقيقي نلجأ الى الكنية كما <تصفيق> <تصفيق> نس... نسمع الان أنا. ابو القعقاع او ابو الضحضاح او ابو الجعجاره او ابو المعمار وأبو... <تصفيق> <تصفيق> هذا ه... ه... هذه المجهوليه في الشريعه لا تقبل أن ان يفتيني او ان يوجهني مجهول ما يقبل شرعا وذاك لاحظنا في الزواج دائما بل يكون محددين <تصفيق> الزوج والزوجة أول شروط في العاقدين أن يكونوا محددين معروفين أما يكونوا مجهولين لا يحبذ ولكن في بعض الأحيان نترك التصريح ونلجأ إلى التلميح والتعبير غير المباشر بلاوازم الشيء بأثار بنتائجه بما هو مرتبط به لأسباب كثيرة سندرسها إن شاء الله الكناية هي كثيرة في الثقافة الشعبية مثلا من الثقافه الشعبيه المستخدمه هي اصلها تعبير قراني الانسان الذي يندم ماذا يقال عنه <تصفيق> الذي يندم الذي <عضى> يندم <تصفيق> يوم يعض ويوم يعض الظالم <تصفيق> على يديه <تصفيق> ويوم يعض الظالم هل يراد به حقيقه الجمله يعض الظالم على يديه لا لا, لا. ولكن بلاغه وتعبير ندم عن ندم وصراحة. ايوه عن شيء آخر وهو الندم لأن الذي يندم من تصرفاته الشائع الملكة أنه يعبد اسمه يعني من كثرة الغيظ الذي يناله أنه فرق أنه أخطأ أنه أساء التصرف يوم يعبد الظالمة فلا يراد به حقيقة معاني المفردات وهو العبد واليد وإنما يراد به تعبير عن ما وراءه عن الندم فهو اسلوب شائع ويوم يعض الظالم على يديه أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه كثيرا لقضيه الخروج من القضايا الحساسه الحرجة التي لا يحسن, لا يحسن التصريح بها ادبيا يعني مثلا جاءتهم امراه تسألها كيف تتطهر من حيضها وكيف ترتسد من حيضها هي فتاة عامية صغيرة شيء جديد عليها مساله العادة الشهريه فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يعني أمرها قال لها تطهري تطهري قالت كيف اتطهر قال تطهري قالت له كيف أتطهر فقال سبحان الله تطهري يعني رسول الله خجل أن يعلمها يعني أن يعلمها يعني بشكل صريح وواضح كيف تطهر الفتاة من آثار الدم واثار الحين فالسيده عائشه تنبهت قالت فاجتذبتها فا أمسكت وشدت العلم no, هذه قضايا النساء فقالت لها فماذا قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك وفي رواية مسكن والأصح عند المحدثين مسكن خذي فرصة أو فرصة من مسكين خذي فرصة من مسكين فتطهري بها خذي فرصة من مسكين فلم تفهم فجذبتها السيدة عائشة وقالت لها تتبعي بها أثر الدم رسول الله تحرج أن يقول لها تفصيل. أن, أن تمسح وأن تطهر مكان خروج الدم لا يريد أن بهذا فقال لها خذي فرصة من مسكن الفرصة هي عبارة عن قطن يوضع عليه شيء من الطيب وينظف الإنسان به جسده حتى ما به من نجاسات ووائح تطمعنا فهي ما كانت تفهم فسي... فقال لها خذ فرصة أو فرصة من مسك فتطهري بها ما صرح رسول الله هذا كنايه خذي قطعه من القماش من القطن عليها مسك او طيب تنظر سيده عائشه شرحت لها فقالت لها تتبعي بها كما هذا كنايه اثر الدم فاخذتها وشرحت لها على على جنب اذا هذا تلميح I mean, it's very strong in the sense of the doctrine of the doctrine So a person يعني مثلا وهل us الناس في النار على understand what it على For example, do people fall in the sky on their على or on their walls Only in their صحيح يكب الناس على وجوههم حطائد اسلهم كذا كلمه كنايه وهيكب الناس اي يلقين في جهنم فما قالوا يدخلوا اذا اردنا ان نعبر تعبيرا واضحا عن هذه قلنا وهل يؤدي بالانسان الى جهنم الا تلامه السيد المخالف للشريعه وصلما كذلك قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد حصائدينة إيج آثار ثمار كلام لاحظنا؟ اذا الكناية قال العلماء أن يترك المتكلم التصريح في التعبير وينتقل إلى التعبير بلوازم الشيء يعني ينتقل من التصريح إلى التلميح لكنه لا لوازم اي ما يتعلق به آثار نتائجه لقرينه مع وجود قرينه تدل على ذلك اي قرينه تدل على أنني ما اردت المعنى الاصلي ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اين القرينه قرينه سياق الايات تتحدث عن ندم الانسان عن تفريطه و تركه لشريعه الله عز وجل فهذه القرينه اذن ترك التصريح الى التلميح او التعبير بلوازم الشيء بدل التصريح به مع وجود قرينه تدل على أنك اردت معنى جديد من هذا التعبير من هذه الصياغه من هذه الجمله يسمى عند العلماء كله قال مثلا عن الإنسان النزيه العفيف نظيف اليد يقولون فلان الوزير نظيف اليد والباقي حرامين سراء أوه. نظيف اليد مستخدم جدا في الثقافة نظيف اليد كناية عن النزاهة والأمانة والاستقامة نظيف اليد حتى التأدب تعلم الإنسان كيف يتادب لا يا سبحان الله ما لا يحسن من الإنسان صراحة. لا يحسن الإنسان لا في بعض الحياة تضطر تضطر في موقف لا تستطيع تحرج، لا تستطيع أن تصريح بالمعلومات ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لكم من المعارض منذوحة عن الكذب هذا هو قد تضطر يا أخي المضطر جدا أن لا تتكلم وإلا أن تتكلم <تصفيق> الآن سيحصل شجار وقتار ربما تذر به نفوس لا تسأل أن تصادح الآن بمعلومات قد جعل نفوس ولكن لا سألتك لبين ما بين وبين التعريض هو الكلام المهم المحتمل غير المباشر غير الصريح قد جعل الله لكم من المعارض مندوحة عن الكلام وهذا يحتاجه الانسان في بعض الأحيان في علاقاته عندما يعمل في السياسة عندما يعمل في يستخدم عبارة محتملة حتى لا يرضي ولا وأيضاً لا يصدر معلومات غير مرغوبة له يحتاج إلى ذلك. عليكم السلام يا دراسه اذا الكنايه مبحث من مباحث علم البلاغه له مكونات حتى تقوم حتى تتحقق اركانها وشروطها قدمها عند العلماء يقوم حتى تقوم الكينايا بشكل صحيح حتى تجد عدة قضايا كالتشبيه مستعار منه المشبه المشبه به والعدات وجه الشبه مستعار مستعار من الآن الكينايا عنه المكني به العلاقة والقريبة العلاقة والقريبة واضحة لأن العلاقة ما بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد ما العلاقة بينهم قلنا لا يجوز أن تخرج من الحقيقة إلى المجاز أو من المعنى الأصلي إلى المعنى الفرعي عندما يكون هناك شيء من الترابط بالمعنى فقلنا عندما نقول الصلاة في اللغة الدعاء وفي الفقه او في الشريعة هي أطوال وأفعال مختلف. ولكن الصلاة كلها دعاء ومناجات لله عز وجل. في ترابط في كما قلنا لا تستطيع أن تعبر عن الصلاة بكلمة حجر ما علاقة بين الحجر والصلاة؟ ما في ترابط أما الدعاء مع الصلاة نعم جزء كبير من الصلاة فيه دعاء يكون فيه مفرد من العربية تتناسب أو فيها علاقة ما مع المعنى الجديد أسد أسد شجاعة شجاعة في شيء مشترك ما بين الحيوان ما بين البشر في شجاعة في الأقدام واضح مقارنة معروفة العلامة الإشارة التي تدل على أنني هجأت وتركت المعنى الأصلي وانتقلت إلى المعنى الجديد وإلا ستوقع المستمع ب كما رأينا مرّ ب الأسد مسرعا ربما يقول الحيوان لأنه الإسراع يستطيع الحيوان أن يمشي مسرعا مشكلة مر بيا الأسد مسرعا. طيب ما أدري على أن لأنني أردت به مر مر بيا الفارس. أم عندما أثر أترك أثر. كنت أتحدث مثلاً أحد الفرسان وأقول الآن مر مر بيا الأسد مسرعا. سيعلم أن الحديث عن فارس عن فارس في قرينة. سؤال القرينة كما مر معنا إما أن تكون لفظية أي لفظ موجود مكتوب واضح أو حال. ان الاجواء العامه للكلام تدل على المراه الحال يعني قرينه معنويه او لفظيه مكتوبه المكنى عنه اذا والمكنى به قال المكنى به وهو المعنى الحقيقه الحقيقي المعنى الحقيقي اذا المكنى عنه او المكنى به والمعنى الحقيقي المذكر في المعنى النقني به المعنى الحقيقي المكني عنه المعنى المستطيع الفرعي او المجازي غير الاصلي او يسموه ما في بكلمه المجازي خليني على الفرعي ان المجاز اصبح مصطلح خاص عند العلماء او الان الجليد لا. العلاقة الرابط بين المكنة والمكنة بينهم الله القرينة العلامة من إشار. عندما تسمع عند المصطلح القرينة أخي مصطلح بالبلاغة ماذا يراد بكلمة قرينة هي العلمة هل هو ما يلفظ ربيض. من قول لديه آه... رقيب لا قرين شو آية؟ ما يلفظ من قول الله لا قيدنا له قرينة من الجن آه. آه. فهو آه. له قرين آه. آه. القرين ما هو م. ما هي القرينة هي العلمة والرابطة لا, لا ليس علامه القرين ليست علامه وجه وجه وجه القرينه هي ان العلامه القرينه الدليل الاشاره العلامه التي تدل على الخروج من المعنى الاصلي الى المعنى او من المعنى الحقيقي الى المعنى المكني عنه والمكني به، المكني به هو المعنى الحقيقي كما قلنا الآن لا. معنى الحقيقي السرقة لا. يد خفيفة الم... اللي... المكني عنه المعنى الحفظ. الجديد يعني يد خفيف يد هو مثاله من القرآن ماذا أخي فسينك؟ أبسط مثال وأجمل مثال على الكناية يوم يعظه، وأيام يعظ الظالم على يديه ويوم يعظ الظالم على يديه من يذكر امثله من السنة النبوية على الاسلوب النبوي في التعبير الكنائسي؟ كثير جدا من يذكر؟ رسول الله ترك المعنى الواضح الصريح وانتقل إلى تعبير آخر. في القرآن أو في السنة من يذكر؟ ماذا.. ماذا.. عبر الإنسان.. على الإنسان.. كالبنيان.. كالأسنان المشط لا.. تشبيه. هذا تشبيه.. تشبيه. تشبيه. لا, لا. لا. لا تلميح وليس كنان كنان هي عبارة عن ما وما قلنا عبارة.. مثل قالب.. أسلام.. قولوا رسوله تريبت يدك يا معاذ تربت يدك ثكيلتك أمك وهل يكوب ثكيلتك أمك, أمك إنك إنك إنك أمر أن فيك جهريه لا, لا يعني يلمع لأنك لا أمر في جهريه يعني يلمع أنه تكلم بكلام ثكيلتك أمك تربت يدك سيدنا علي كل هكذا يا ثكِلت كأمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلى حصائد ألسنتهم؟ هي كناية عن ماذا؟ ثكِلت كأمك وطريقة ذاك. ألم معقول رسول الله أن يدعو على إنسان؟ ثكِلت كأمك ماذا يعني؟ فقدتك. ثكِلت كأمك. الثكلا من هي الأم الثكلا؟ التي فقدت الولد, <تكلم> فقدت الولد. <تكلم> التي فقدت ولدها مات ولدها فأصبح تكلأ أيها دين الجهد التكلأ هي من مات عزيز عليها تربت يدا اذا هل رسول الله يمكن أن يجرؤ على الإنسان بالموت؟ والمقام مقام هو مقام إرشاد وتوجيه ومزاعة ملاقصة رب له تكلت أمك يا معاذ طب ما فعل شيء فقط وهل نحن مؤخذون على ما نقول يا رسول الله؟ فذالك فقط سؤال لم فعل شيء يستحق أن يدعو رسول الله عليه وسلم قام مقام تعليم وإرشاد وتوجيه. وهل نحن مؤخذون بما نقول يا رسول الله قالت تكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد انسنتهم هذا فطلت <تكيلتك> مو <أمك> هل يراد به الحقيقي نعم اذا هو كلاله عن شيء ماذا يراد به باللغه العربيه تعبير او جمله تكلتك امك الأمر خطير يعني. تستخدم لماذا؟ هل تستخدم بمعناها الحقيقي؟ لا لا لا. يتفطن كذا. أن رسلاً معقولاً عندما تكلم إنسان كلام عالي قل له. يعني الله يريح أمك منا. إن شاء الله أمك مثلا قصة زي ما معقول. فإذا لا يرد بها معناها الأصلي. فكذلك أمك عبارة شعبية مثل يستخدم لي. التنبيه الشديد على الشيء مم. لا يرد به الناس معنا. الخطورة الموقف. فلا يرد به الناس معنا. تريبة إذا الكسر كتير وكبير طرا. كناية عن ماذا؟ عن الفقر. عن الفقر. ما لماذا يستخدم؟ هذا رسول الله يدعو على الصحابة أن يكونوا فقيرا. مم. لا. لا تريبة فقيرا. ممكن. ممكن. ممكن. ماذا؟ يستخدم أيضا اللون. لا. لللون للعتاب كل هذا الدكتور ضيئة تدخل في المعنى الفرعي بها نعم أنه لا يرى نفس أخي أنت الآن قارن بين هذه أخي قارن بين هذه وقارن بين باسط راحتهم لسانه طوي يده قفيفة واسع الصدر قابض يده. هل يراد به المعنى لو لو أخذنا معاني الكلمات كما هي قابض يده. إيه قابض يده يعني مغلق يده لا لا ما ما يرد بي يرد بي أنه بخيز وازع الصدر كيف يكون واسع الصدر صبور كيف يكون يعني من منطقيا وعقليا غير دقيق, دقيق. لو فسرنا الجملة بتفسيرها اللغوي كل كلمة مع معناها وكونا منهم جملة وفهمناها على ظاهرها سترى معنى فاسد ماشى الصدر يعني رياضي <تصفيق> <تصفيق> واسع الصدري رياضي <تصفيق> نعم هذا واسع مشكل متبير واسع الصدري كذلك ثكرتك أمك وتريبت يده إذن أسلوب نبوي شائع وحتى في القرآن في القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط المكالم الخفير نعم Or did you have a woman? التعبير at this expression, لا يحسن التصريح بها. thing. Things that are not good for you. Things that are not good for قد may not be that there is a danger from the attack and the Messenger of Allah was crossed in some places but it was a little but مبحث is ما the brother said there is a spiritual goal a فيه goal في توجيه تربوي لنا، هي at حسن kinaia حسن استخدام it is a strong الحساسه التي لا يحسن التصريح بها تؤكد سؤالك احاسن صغ العبارات المناسبه وخاصه انت اذا كنت تخاطب شريحه واسعه من الناس انت تتصور مثلا انك تقف في محاضره عامه بها الكبار والصغار والنساء والرجال وتتحدث بالفاظ فاحشه او فاضحه ما يلي وان كانت في بعض الاحيان هي عباره عربيه او عباره فقهيه ولكن لا pressing one فنرى ذلك من هناك تطوك لاحقا احسنا الالفاظ او جاء احد من ام الغائط ما الغائط ما الكلام المنخفض احنا معروف الغائط هو قضاء الحاجة نعم نعم ده هو ليس كذلك المكلم المنخفض رجعنا في اللغة العربية الى كلمة غائط والمكان والمنخفض نعم لانه قديم ما كان عندهم اماكن مخصصة لقضاء الحاجة حمام فإذا أراد إنسان يقضي حاجته يفعله بالهواء أبطل مباشرة. <تصفيق> معبراً. كل يعجبونه <تصفيق> على الله. يستمتع. <صفيق> يستمتع المشاهد. ويجيل أفكاره. <تصفيق> كتعايش. يذهبون إلى مكان منخفض حتى لا تظهر عوراتهم. إلى مكان منخفض حتى لا تظهر عورات. وراء تل منخفضة. ويفعل فعلته. كل رياحه ويهرب. رأيت ال اللي عايش رضي الله حين متوه في عرضها. <تصفيق> خرجت وقتله لعنته الله على مصطفى. قلت نحن ما كان عندنا هذا الكنوف كنا نعجب على الروم ولا الرومان ولا كذا هما اللي كانت عندهم شيء شيء يعني أمر شائع في الحياه الحياة اليومية. فمن جبال تعبر القرآن لمجرد ان عبر عن هذا التصرف يعني هو ذوقيا مستقذر صحيح قضاء. مستقبح هي قضية أنه أوساخ ونجاسي و. مم. تعبر عنها بالمكان نعم انه من مستلزمات قضاء الحاجة في ذاك الوقت من مستلزماته ان يذهب الى مكان منخفض ان هذا الشائع المعروف يقضي حاجته ان يذهب الى مكان منخفض ويقضي حاجته تادبا وليستر نفسه يجيب واحد بلقط اخير السنه ان تقضي حاجتك في السنه في الصحراء طبعا احنا نذهب الان يعني الى قبل بناء لا إذن هذا كنايه عن قضاء الحاج أن أخرج الفضلات من جسم الإنسان عبر به عن ما يستلزمه من اختيار مكان منخفض سترى للعوره تدخل فيها في كيناية تورية والتعريض كل ي... هي هي الأساليبها مقصود الكيناية التورية التعري يعني كل كل هاي تدخلونه يعني حسب الأسلوب مم. حسب التشبيه هو من التورية ولكن حسب الطريقة التي تستخدمها هي متشابك المواد متشابكه الطريقة إذا استخدمت م. أسلوب التشبيه تكون تشبيه. م. استخدمت أسلوب الاستعارة استعارة مجال حسب طريقة التعبير من طريقة التعبير الكيني. استخدام لوازم الشيء أي ما يستلزمه ما يتعلق به في التعبير عنه. أو لا مسلم النساء. ما النقص فيها؟ نكاء جماع. الجماع. الجماع. لا لم يرد. لن يريد القرآن أن يعبر عن العلاقة الخاصة الحمد لله. الحمد لله. الحمد, لله. الحمد لله الحمد لله العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة وإنما عبر عنها بأسلوب مؤدب ويائق وجميل ألا وهي قضية الملامسة ولذلك اختلف هذه القضية انتقاد الوضوء من ما من صفحة من اللمس إنه هل المقصود هنا الجماع أم المقصود مجرد اللمس لأنها محتملة أولى مستم النساء هن لباس لكم وأنتم لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كنا عن ذلك باللباس سطرة. أيضا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعض بعض بعضكم الطبرة. إلى بعض أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا مليغا قد أفضل بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ما هو أفضل؟ انك أسرار خاصة ما بين الرجل والمرأة حتى والدها لا تستطيع أن تتكلم معه أو حتى أمه لا تستطيع أن تتكلم معه بالكلام أو أن تقوم بالأفعال التي تكون بينها وبين زوجها في اسرار في شيء خصوصيه بالغة وكيف أن الله عز وجل يذكرون على العلاقة الخاصة المتميزة جدا جدا ما بين الرجل والمرأة أن ما بينك وبين زوجك لا يكون مع أي كائن قريب جدا لك، نعم صحيح، وهو الأب والأم، وكيف تأكلونا؟ وقد أصبغ بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، واضح؟ اذا استوشي شائع جدا في القرآن الكريم. سنرى لماذا استقليمه ما بين ما بين الكناية والمجاز الكناية الكناية كما قلنا أن التصريح م. أثناء التعبير وتلم... وتستخدم لوازن مم. وآثار الشيء للتعبير عنه لمقاصد انت تريدها مع وجود قرينة تدل على أنك تركت المعنى الأصلي وانتقلت إلى معنى جديد أو إلى معنى فعل بينما المجاز شو المجاز التشبيه المجاز يستخدم مم. التشبيه تشبيه. يستخدم التشبيه كأداة لصناعة الكلام مهم. هنا لا وإنه يستخدم لوازم الشيء لحد المناغ لوازم مهم. مهم. ف... من لوازم عدم الإنفاق يد. إذا كنت تمسك مال أن تبقيه قابضا يدك يعني الذي يريد أن يعطي يفتح يده لتفقعت أخذ المال من يده مهم. صحيح؟ مهم. هذا من لوازم العقاء أن تكون باسطا وآحتك حتى يستخدم أخذ المال الذي بيدك كذلك القضية واسع الصدري وكذا طبعا اتبهنا إخواني نعم الوزن. فالفرق ما بين الكناية والمجاز قال لك يسترح مما سبق أن أسلوب الكناية شأنه شأن المجاز لا بد فيه من علاقة وقرينة هذا اتفقنا لأنه من الأرقام نعم بينما عندنا كما قلنا بالاستعارة في العلاقه هي المشابهه والمجاز المرسل غير المشابهة يعني امور اخرى اما العلاقه اللي تربط بين المعنى الكنائي وبين وبين المعنى الاصلي المعنى الاصلي والمعنى الفرعي هو قضيه التلازم والترابط ما بين شيئين أو نقول لا لا لا. تذكرون القصه التي ذكرناها عن سيدنا حسان تبع الشعر العربي حسان الله بيض طجيثانك وقللت سيوفك نعم سوق النقار صوتي من نعم من استخدم ايضا سيدنا حسان استخدم اسلوب الكنايه اللي في التعبير عن في مدح قومه جزء الكل ذكر الجزء ماذا قال لنا الجفانات الحر يا المعنى في الدجى هنا عاب عليه ذلك لماذا؟ لأن الجفنات الجفنات هي ماذا؟ هي الأوعية الكبيرة التي نسمع بها طعام الضيوف الكثير هذه الأوعية الكبيرة التي تكون في المطاعم و... فماذا قال؟ لأن الجفنات الغر المعنى في الدجاب في ال... في النهار فقط لا في الليل ماذا قال؟ في... في قضية كرم أنا... فقال إذن أنتم مخلاء ونستم بخلال. بخلال. ما بد... قال اهل الكرم جفانهم وأوعيتهم دائما سوداء لكثره ما يطبخونها دائما عندهم ضيوف أما ما دام جفانكم كلمه ما ما شاء الله تلقى نظيفة دائما في بينما اهل الكرم دائما اوانيهم صدورهم على النار دائما جاهزه من يأتي يضعون به الخروف وينقدون عليه الكرد جاهز قيم <تصفيق> لاحظتم ولذلك مثلا تعبر العرب ايضا بالكنايه عن الكرم بالكرم وعبر الضيف القضيه بابه مفتوح كما قلتم يقول اسلوب ثاني ناو مو قدر نعم دائما مو ماذا يعني ودائما ما شاء الله يطبخ للضيوف ويطعم الناس ذلِي الكرام ناره دائما مقدمة يعني ما شاء دائماً الكرام هذه كلها كنائس فهو ثقافة شعبية منتشرة في الدنيا نار مقدمة لحمي قصي لك تغري تغري <تغلي> قال لك لو سمحتم نفتح صفحة أربعة وسبعين. أقسام نعم. أقسامها تقرأ لنا أخي محمد صفحة <تصفيق> أربعة اكثر من كنايه تنقسم كنايه الى عنه ثلاثه اقسام اولا الكنايه عن صفه وهي ان يذكر الموصوف ثم يوصل لهذا الموصوف صفه ما ولكن هذه الصفه المذكوره غير مراده وانما مراد الكنايه عن صفه نعم وإنما المراد هو لازم تلك الصفة فمثلاً حين نقول فلان نائم الضحى فقد ذكرنا الموصوف وهو فلانة ثم نسبنا لها صفة وهي نائم الضحى فلانة نائم كثيرا في الضحى نائم صيغة مبالغة إضوان نائم مترصّبور يعني كثير من النومي مبالغ هذا رمز دي عند العرب؟ كفرت فلانة عندما نقول مثلا مروة أو أمينة نؤومة الضحى كثرة تن... النوم في الضحى ماذا يعني؟ مرفهة جدا من عائلة جدا غنية لا, لا, لا, لا تحتاج أن تعمل أنت بكر هي تنام وغيرها يعمل ما شاء الله عندها <تصفيق> فلوس <تصفيق> دكتين <ده> <تصفيق> ثم وجدنا وهو فلانة ثم نسبنا له ثم نسبنا له صفة صفة صفة وهي الضحى الصفة وهذه الصفه وهذه غير مراده هنا بل يراد لازمها لازمها نتائجها اثار من ينام في الضحى من هو ماذا يستلزم يستلزم ان هناك من, من يقوم باعمال البيت يخدم من يمع يخدمهم يخدمه وهي وهي أنها منعمة مترفس مخزومة لها من يكفيها أمرها يا سلام شكرا. فالمعنى الملفوظ يلزم منه أعطينا من أعطاك الله أعطينا من تعبيا ضليا لا ليست إهانة قوما ضحى يضمن لنا كسلاء يعني صورة سيئة سيئة للناس ما عندهم إبداع نعم كسلاء أن يكون البيت كالذي ضربت به قملة نووية وهي إسمعه رغية نائمة مشكلة أهنا أخي أتأخر بك القطع وبهذا يتبين أدنى الكناية عن صفة الناب الضفيفة هذا لا أبدا أمور فقط أولا <تصفيق> <تصفيق> كيف صح؟, صح لا لك غير غير لا نحتاجه مثاله ماذا تحتاج <تحدث> الى هنا فقط لا اضرب خل... لا... الكنايه غير مطلوب وهذا اضرب الكنايه عن صفات مسامحين نريد الاصل الفكر م. مثالها مثالا قول المتنبي وهو كلام جميل اطراح الحسين فمساهم وبسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب قال لو رجعتم ذا الصفحة التي قبلها المتنبي يمدح سيف الدوله يعني شعر ليس مجاني ليس لوجه الله من ورائه لنا ذهب المتنبي يمدح سيف الدولة لما ظفر ببني كلاب إذا عصوه يده طويلة قادر للوصول إلى أعدائه فأنشدق هذه الابيات يعبر كيف استولى عليهم كيف وصل إليهم فمساهم وبسطهم حريرا بسهوله نجاءهم وهم بأتم الرفاهية والنعيم بسطهم حرير البسط فرش الارض فرش الأرض فَمَسَّاهُمْ وَبُسْطُوهُمُ حرير عايشين بالرفاهية والأمان والأطمئنان وصبحهم وَصَبَّحَهُمْ وَبُسْطُوهُمُ تُرَابُ لما انقطع عليهم أصبحت حياتهم تراب هي كناية بُسْطُوهُم حرير كناية عن التناعم والرفاهية وَبُسْطُوهُم و ترابُ الإنسان الذي يبسط الحرير في بيته هل إنسان منعم، مرتاح، آمن أم لا؟ أما عندما تكون مفروشات البيت كلها مليئة بالتراب والاوساخ وكذا ما يدل في مشكلة بأزمة صحيح؟ هي تنالة عن الرفاهية والاستقرار والرخاء أو على الخراب والدمار والحرب فمساهم وبسطوهم حرير وصبحهم وبسطوهم تراب وما في منهم قناة كنا بعباره وبسطهم وحريرا عن انهم كانوا في عده وسياده قبل محاربتهم وكنا بعباره وبسطهم وتراب عن حاله الذل والمهانه فهو كله تعبير تماما انا امم جلتم الكلمات العربية أو العبارات العربية والشعبية المستخدمة الجنوب أن الكناية يعني مغروس بقوة في تعابيرنا اليومية نعم صحيح نعم صحيح كثيرا ثانيا سبع وسبعين الكناية عن موصوف هناك كناية عن صفة هناك كناية عن موصوف وهي التي يكون المكني به دالا على الصفة أو صفتين آه. أو صفات لها اختصاص الظاهر بموصوف معين آه. ويكون المقصود من ذكرها الدلالة بها عليه وعلى ذلك فالكناية عن الموصوف تأتي على ثلاثة أنواع أن يكون المكني به إما أن تذكر لهذا مم. الشيء الموصوف ما, ما تذكر له صفة واحدة أو صفة اين أو ثلاثة بس من باب هل كررت الصفات أم لا هل عبدت المواصفات أم لا فقط هذه الأقصى فقال لك عن الموصوف وهي أن يكون المكني به كما قلنا المعنى الحقيقي نعم دالا على صفه او صفتين او صفات لها اختصاص ظهر بموصوف معين يعني المعنى الحقيقي يعطي عده صفات للصفه واحدة او ربما او عده صفات لشيء معين مثل الخمر ويكون المقصود من ذكرها الدلاله بها عليه ده صوم نعم بيصير الخمر مثل قولهم عن الكنايه عن الخمر عن مثل قولهم عن الكنايه عن الخمر ام المصائب ماذا سماها رسول الله ام الخبائث ام الخبائث فانت عندما تسمع ام الخبائث هي كنايه عن ماذا خمر ولها قصه لماذا سميت ام الخبائث تعرفون القصه ما الصلاة. قرأت هذا الحديث في السنه النبويه لماذا الرسول ام الخبائث هذا الحديث حينما صلى الصحابه كانوا الى صلاتهم سكر سكارى قل يا اي الكافرون لا اعبد ما تعبدون اشرب احسن قرشلون <تصفيق> يقال, يقال أن ان متعبدا ناسكا من من الامم السابقه ويقال من بني اسرائيل كان في صلاح وطاوه وتنسك دائم فكره قومه المفسدون الطغاة العصار كرهوا أن يكون بينهم بائع وشريف ونظيف لأنه كان دائم التذكير لهم بالله وكان دائم العظه لهم فكرهوا منه ذلك فأرادوا أن يؤذبوا فأرسلوا إليه أحد الأشرار في يسيء إليه حتى لا يستطيع بعدها كلا. ان يستشرف عليه فذهب هذا المجرم وسحب السيف عليه واخذ ثم خيره اما ان يقتل او ان يفعل واحد من ثلاثه اشياء اما ان يشرب الخمر او يقتل طفل او ان يزنيه بمرأة لا تفعل واحدة من هذه الثلاثه او أقتل. فطلو وكانا قد اختار حصره في بيت وخيره بين هذه الثلاثه والقوم ينتظرون افعاله المشينه لا يعيره بها واحد من هذه الثلاثه فظن منه ان الخمر هو احوان شيء اختار ان يشرب الخمر بدل الموت يعني بدل ان يقتل الطفل او ان يسني بالب بالامراه اختار خمر الخمر فاذا شرب الخمر قتل و... <تصفيق> وزنى <تصفيق> فلما شرب الخمر وزاد منه اي اكثر منه بامر من ذلك شرب الخمر زنى بالمراه وقتلته طيب خلاص يعني رابعا يعني رابعا يعني رابعا يعني رابعا يعني جمع كل شيء خرب بيوت سميت ام الخبث جميع هذه المصائب شهرة الخمر عند العقلاء بجلب المصائب وتوليد الكوارث وام المصائب صفة واحدة لها اختصاص واضح في العقل والعادة بهذا المصوب المكني عنه وهو الخمر وكقولهم في الكناية عن السفينة كناية عن السفينة ماذا يقولون ابنة اليم ابنة اليم يم اليم هو, هو الماء الكثير البحر يعني فالقيه في اليم قلنا اليم هي السفينه لانها غالبا الوقت في البحر قال, قال, قال من ذلك اذا قول حافظ ابراهيم وبنات الاهرام في سالف الدهر عندما تسمع بنات الاهرام أي قوم من شعوب الأرض يخطر على بالك فورا؟ مصر، فراعنة المصريين مصرين. صح، فراعنة المصريون مم. بنات الأهرام لا يقع في ذهنك أي دولة شعب من من الأرض إلاهم لأنه أصبح شيء مشهور مم. وبنات، هو كناية إذن عن شعب معين مم. ألا وهو شعب مصر. وبنات الأهرام رمز الثالث الضهري جيد إذن вопросы of the subject of question but you are one of them The subject matter is very important It says that the word that anyone believes in the cannot果 is not only leer than two but underscore四 but two specific things Three different subjects when you forget these different مثل هذه صفة واحدة. أما لا هنا قد أتي المعنى الحقيقي يعطيك صفتين وهاتين الصفتين لا تم وهاتين الصفتان لا تم إلا على شيء محدد واحد. خلص مباشرة عقلك وذهنك عندما يسمع هاتين الصفتين سيفهم المراد منه. ماذا؟ قال مثل الله تعالى يصف به. صاحب الحوت. البنت الصغيرة. الفتاة المولودة التي كان يكرهها العرب فالله عز وجل بمواصفات الحسنة والخصال الجميلة لهذه البنت التي تريد لك، قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أن تترى هذه الفتاة أفتنت الله بها وهي في أصل فطرتها تنشأ في الزينة وفي الأولي وفي الذهب وفي الفضة وفي النعيم لا لا يزين على تنشط صح فن الذي يلبس الذهب والبنت و... التي تجمل بت... الحلية م. ما يتجمل به الإنسان ويتزين من الثياب ومن الحلية حلية. وهو في الخصام أي لا تجيد الجدل والنقاش والخصومة تبكي أحطي فيها صحيح؟ وهو في الخصام غير مبين غير مبين ذكر دكتر... الله عز وجل بالمواصفات الجميلة لهذه الموجوده التي أكرمت الله عز وجل بها أو من ينشأ في الحلية من خصائص النساء وهو في الخصام غير مبين النساء ليس عندك الجلد والمقدرة وقوة الرجال على قضية الجدال الجدال والعناد وال... إلا إذا مم. كانت متنمرة والنادر لا له. نعم في كرة احصائيات مؤخرا جميله اما اول ما ينشأ في الحياه هذان صفتان النشوء بالزينه والنعيم وعدم القدره على الجدال والنقاش والجلد عليه هي من صفات انثى البنت قال هاتين الصفتين ومن ذلك ايضا قوله تعالى انظر ما اجمل وحملناه على ذات الواح ودسور ما هو الشيء الذي أركبه هو مصنوع من الواح الخشب والمسامير صفتين ولكن لا تنطبقان الا على نوع معين من وسائل النقل مصنوع من الالواح والمسامير والمسامير ونركبها وحملناه على ذات سبحان الله هذا التعبير الإلهي دليل لقدره الله أن الله نجى قوم كاملين بأشياء وحملناه على ذات الواح الهدوس هذا من الله بهذه وسيلة للنجاة كلها خشب ومسامير أنجى الله عليها أمك هو أخذ من الأسباب ولكن الحافظ بالله عز وجل وحملناه على ذات ألواح المرسل شيء لا قيمة له ولكن كان السبب نجاء بأمر من الله أمام طوفان من أعظم ما مر على الأرض صحيح؟ وكان السبب هلاك أم كاملة ولكن هذه الألواح والمسلمين كان السبب نجاء جميل أن يكون المكني به دالا على صفات ليس صفه واحده صفات ام الخبائث صفه واحده وحملناه على ذات الواح والدسور صفتين الان اكثر من صفتين تقول المناطق علماء المنطقه كنايه عن الانسان ماذا اعرف علماء منطق الانسان من يذكر منه, مم. مم. منه. الحيوان الناطق حيوان في تعبير ثاني ضاحك حيوان الحيوان ضاحك مم. مم. اما يقولون حيوان ناطق او يقولون حيوان ضاحك لان النطق والضحك وَكِنَائَةٌ عَنْ مُجُودٍ أَلاَّ تَفْتِي الْعَقْلُ لا فيه بعض بعض حينما ويضحك ولا ولكن العلماء فسروا ذلك الببغاء هناك يقولن فرق ما بين أن يفعل ذلك غريزة وتقليدا لغيره بين ان يفعله لانه اجرى محاكمات عقلي وموازنات فجعله يضحك عندما نقول عجوز شنطاء تضحك يعني امرأة امراه كبيره كالساحره ساحره مجنونه تضحك انت انه وقع ب... ب... ب... بعقلك صوره يتي عن المراه الشر م. العجوز الشنطاء فادته لها تماما ففي فرق عندما عرف الفقراء ضاحق أي ضحكه هو كلامه ناتج عن وعي وعقل وليس مجرد تقليد كذب بقاضوك الطرف الذي يضحك نعم نعم فإذا قلنا حيوان ضاحق قلت الإنسان هذه كناية باستخدام صفه ولا صفتين ولا ثلاثة صفتين صفتين يعني هذه مثل قضية وحملناه مم. على ذات الواحن ودسوه أن الحيوان الضحك هو الانسان حيوان الناطق هو الانسان قال لا. هناك تعبير اخر عن علماء المنطق كناية عن الانسان حي مستوي القامه عريض الافقر شوف كم صفه خاصه بالانسان حي مستوي القامة وقف وقف عريض الافقر ليس مثلى كالوحش نعم نحن عريض, عريض. بينما ذات الظفر يكون حد. على شكل مخلب اي حاد ليفترس به الانسان ليس بذلك فهذا كناية عن الانسان فاذا سمعنا مواصفات او مواصفات حي مستوي القامه عريض الله. من عريض الأذكار <تصفيق> من عريض منكبين كناية مم. يقولون أيضا ظهره عريض الثقاف الشعبية مم. أو عريض المنكبين أي الإنسان مم. الذي يتحمل الشدائد عندما يتحمل الشدائد مم. مم. لأن, لأن الحمال أو العتال في اللغة العربية مم. يبغي أن تكون بنيته قوية قوي قوي حتى يستطيع حمل الأشياء حمشي. فيوعدرومي عن, ال... عن الذي لديه القدره على التحمل مم. عريض المنكبين مثل واسع الصدر كناية هذا شكية أصيلة بثقافتنا الشعبية الكناية جيد اذا هذه كلها التعبير بالصفة مرة معنا التعبير بالموصوف التعبير بالصفة ثالثا أين الثالثة؟ الكناية عن نسبة صفحة 80. مانين. النوع الث أو القسم الثاني. لسبب. إذا موصوف. موصوف. نسبة. نسبة. يوسف. يوسف. يوسف. لسبب. لسبب. تكرر لنا الأخير حسين. يوسف. م. يوسف. الكناية عن نسبة. وضابط الكناية عن نسبة النذكر الصفة عن صارح كذلك بالموصوف إلا أننا لا ننس لا هذه الصفة لا, لا ننسوها إلا أننا لا ننسى هذه الصفة المذكورة في الكلام إلى صاحبها مباشرة أيوا لا نربطها لا نربط الصفة مباشرة. مع الموصوف بشكل واضح وجلي بحيث ينطوي المرا. وإنما ننسبها إلى شيء آخر لا يصلح أن تنسب إليه لا يصلحه. لا يصلح ان تنسب اليه تلك الصفه خروجاً يخروجاً وهروباً من التصريح نحن قلنا الكنايه يقصد بها ترك المعنى الاصلي الصريح واستخدام لوازم الشيء اي ما هو متعلق به ما هو مرتبط به اثاره ونتائجه للتعبير عنه لاقصى لمقاصد واهداف كثيره سنراها في قصائد الكنايه لاحظنا كما قلنا الآن لسانه طويل باسط راحته يده خفيفة واسع الصدر، قابض يده يده طويلة هربنا من المعنى الصريح الواضح كما قال رسول الله قال خذي فرصة من مسكن فتطهري بها خذي فرصة من مسكن فتطهري بها أو ثقلت كأمه طبيب الجلال أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائر طضى يوسف. وقد أوردت كتول بلاغة أنفذ عديد على ذلك منها قول زياد الأعجم إن السماحة والمرؤة والندى في قبة ضربت على بني الحشرجي. نعم إن السماحة والمرؤة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. جميل شرح ماذا سماحه هذا نعم يعني هذا ابن الحجاج راجي معروفا بالسماحه والمروءه والندى نعم يعني هذا معروف يضرب به الامثال رحمه ممدوح كلام ما الذي فعله ما الذي فعلناه هنا كان السماحه والمروءه والندا. إن السماحة حد. والمرؤة أو كأنه شو قال أوله كأنها سماحة. إن السماحة والمرؤة والمرؤة, والمرؤة, والندى والمرؤة والندى والندى والندى كأنها في, في قبة. في قبة ضرب. من من يشرح لنا هذا؟ ينسى يتكلم عن السماحة والمرؤة يقول موجودة في قبة ضريبة لهذا الشخص. نعم نعم نعم نعم أراد أن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم السماحة والرؤية والندب. ولكن ما أراد أن يقول ابن الحشرج هذا كريم وأراد أن يعبر بأسلوب بلاغي أدبي جميل يعطي تصور يعطي معاني جميلة جديدة مبالغ بها. كان يمكن أن يقول ابن الحشرج كريم نسيب ما أراد ذلك أراد أن يعبر بأسلوب بلاغي يعني فيه مبالغ. فيه جمال للتعبير يعطي معنى عميق يعطي معنى بعيد فماذا تعال؟ إن السماحة والمروءة والندى ماذا؟ في قبة في قبة ضربت على ابن حشرجي ماذا تعني الشطر الثاني؟ في قبة ضربت على ابن حشرجي ما هي القبة؟ كأنها مجموعة. ما هي القبة؟ قبة الإخواتي قبة حسنًا فوق هو شيء نصف الدائري, الدائري. تضع <تصفيق> قبه على ما ضربت ماذا عن الضربات وضعت قبة. وضعت مضربة. وضعت مضربة. لا ضربه وضعت يعني أو... او معده لفت لفت عليها على عليها. وضعت م. م. اي كان المروءه والكرم و كأنها تحولت من مفاهيم مجردة إلى شيء مادي على شكل قبة حصرية لابن الحشراج هذا المثال يعني هو ك... يعني ك كأنه لا كريم ولا ذو رؤى ولا ذو شجاعة كأنها حصرية لهذا ابن الحجر إذا ذكرت ذكرت قبة <تصفيق> حول, حول المفاهيم المجرد التي هي الكرام والمروء والندى ندى الكرام حولها إلى شيء مادي وكأنها تحولت إلى قبة هي قبة الفضائل والمكارم والمواصفات الحسنه وضربت أي وكأنها ألبست قبة وضعت فوقه ضربت على وضعت فوقه وكأنه تحت كأنها خاصة به ضربت على ابن الحشر. لاحظت. نفس المعاني ولكن ما قال هو كذا. لا. استخدم. من يذكر لنا تعبير القرآن أجمل من هذا؟ بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقه القرآن. تعبير القرآن يعني. كان خلقه في القرآن. لا. لا تحدث. شبه أشبه. أيه. على خلق. وان انك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق تذوق جمال القران تذوق جمال القران القرانيه وانك لعلى خلق عظيم <تفكير> <في المدهات التعالي تسأل> ماذا تفهمين تتخيلين انك على خلق صلى الله عليه وسلم <تسأل> عندما تسمعين الله عز وجل يمدح رسوله ويقول وانك لعلى خلق عظيم طيب حاولي ولو فقط حاولي ان تتذوقي وان تعبري مفشرت في خاصه هي <ده> عندها ذوق <تسأل> في الادب جيد جيد ما تتخيلين حاولي أنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذو اخلاق عظيمه نعم كيف عبر الله عز وجل عن ذلك فيها معنى بلاغي يعني كانك انت, أنت الخلق انت لا أفرني. اكبر, أكبر. لا. كل الذي تحدثتموه هو اسلوب عادي تعبير صحيح ولكن أسلوب عادي ليس يعني رقي رقي رقي رقي كما الجمال قالوا بالمانداسا نعم حل كلمه انك, إنك, العالم. إنك. تشبيه إن. وإنك وإنك كلها مؤكيدات لا. نعم تاكيد نعم وان وان تفكيه. تفكيه. والله. أيضا ايضا جمله انك على على ماذا تفيد هي حرف جر جر أو العلو حلو. عندما أقول الطائر فوق الغصنين على على, آه. على, الغصن. على الأرض على الغصن أي فوق تدل على الاستعلاء والفوقية م. م. لا على استخدم على ما استخدم في خلوقه إنك لا خلوق لا مجد لا إنك لا على فوق الخلق فوق الخلق العلو هو ارفع ارفع كذلك وانك لعلى خلق فوق الخلق وكمان عظيم يعني الخلق العظيم عندما نريد ان نمدح انسان نقول انه خلوق مؤدب مهذب صحيح رسول الله ليس كذلك رسول الله فوق المكارم والاخلاق يعني ما هو عليه من الكمالات صلى الله عليه وسلم ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الكمالات والمحاسن خلقا وخلقا هو فوق الفضائل والمكارم والمحاسن لكن استاذ هو في اللغة العربية يستخدم دعوه سمح انتبهتوا. العلماء أرادوا أن يقربوا لنا المعنى قال تخيل أن المكارم والفضائل والأخلاق عبارة عن جبل ورسول الله يقف فوقه وإنك لعلى استعلاء وعدو ورفع أو هو أعلى بكمالاته وفضله على أمته وعلى الخلق أعلى من كل المكارم وهو فوقه فتكون عطاء ظنبير هو فوق المكارم لذلك بعض الناس يقودون هل تشك تقول يقول أنت فوق الشك سبحان الله ظن هل تشك به لا يقول له لا أشكر بك، ماذا يقول له أنت فوق الشك يعني أنا لا أتخيل نفسي أن أشك بك أنت منزه بعيد جدا أني شك بك أحب <تصفيق> <تصفيق> الله قال بأضع كلمة بعض المرات الدكتور ضياء بعض المرات أربابة <تصفيق> قد تجر إلى الكفر يقول بعضهم عندنا في العامية يقول لك أنا أتعامل معك فوقرب استغفر الله اه المبالغه بمبالغه الاستقاط خطير جدا نعم, نعم صح, صح, صح يعني نسمع كثيرا في في الاحوال اتى على مهل على حين غفله ودائما يعني تقتر تقتر الحال بعلم على اللي اخي الكريم حروف الجر تتعاور المعاني كيف تتعاور من الاعاره اي تاخذ معاني بعضها حسب حسب سياق الجمله في بعض أحيانا على تأخذ معنا إلى أن نحن على حسب السياق لا يراد بها دائما أما المعنى الأصلية على والاستعلام أن تكون فوق الشيء العلو والاستعلام م. أما لا قالت تعاوى أي تأخذ معاني بعضا في العربية لأن بالنعية اللغة هي حياة الحال يدل على المراد لا يراد بها واحد زائل واحد يساوي اثنين هو أستوب في التعبير قال حروف الجر تأخذ معاني بعضها ولذلك مم. ابن هشام في مغني اللامين ذكر لك كل حرف من الحروف مثلا لما لم على إن ويدخل لك معانيها أهم ال الهوام يعوضك يا فيه لا معاني بحسب السياق واضح إلى الآن نعم ان السماحه والمروءه وند يقبته ضربت على ابن حشرجه خطير ولا مخطير؟ خطير, خطير, خطير, خطير, خطير, خطير خطير يعني كذاب <تصفيق> ومنها قول ابي نواس ولا اراكم الله شعر ابي نواس <تصفيق> اللي خرب الاندلس ما يحكي عنه صحيح حاجه نواس هو من عند ربه اعوذ بالله من الجن اه ولو الله بالله ليه بعض الابيات يذكره له لا ولا يعني ابو رميه كل ما تخيلوا نفسك من البوقات السبع ابو نواس هو من عند ربه مصيبه إلحاد مع شدوث مع مؤهد الوضيح هناك بشار من إيه بشار إبلا العباسي لو عش في, هذا... في هذا بشار درويه جداً لو في هذا العصر أوروبا للفلوس كثير تحدث لا, لا أبيات ما وظلا وأنهار وأشجار ما جنة الخلد إلا في دياركم ولو خيرت هذا كنت أختار. يترك جنة الله جنة الأرض ما جنة الأرض إلا في دياركم ولو خيرت هذا كنت أختار. مشي عيد كورونا يقول لك لو ذكرت حسين في طبعاً ولا أكل الجنة بعض ال بعض أنا بعض القصائد التي ينشدها بعض المغنين وبعض المشيدين هي مثل رأيت ضبيا على كثيب قلت قلت وصلني قال تعالى تسمعون بهذه الأدمة عارف مو بالذات أغاني التراثية رأيت وضبيان على كثيب بقد مياس ياس الناس هذا الموضة هذه كلها يعني من فحشيهم ولكن للأسفهم يستخدمونها. بمعنى حسن وفي أصلها ليست معانيها حسن معانيها فاحشة جدا ومنها قول أبي نواس فما جازه وجود ولا حل دونه انظروا إلى هذه المبالغة فما جازه أي سبقه وجود ولا حل دونه ولكن يصير الجود حيث يصير ما شاء الله إن شاء الله نفاق نعم أين تجد الجود تجد سبق الجود لكن وقت تم حياته في قصيدة جميلة <تصفيق> آه والله يضرب علينا وعليه قلك أنه كان يحفظ القرآن الكريم لا ووضع <تص> <ع Anime> تحت الوسادة عندما مات فيجد يا رب من عظم الذنوب يا كثرة <تص> <تص> جميلة جداً، صلّى الله. ربما يكون. رأي... أتوب علي. ربما قد يكون الواحد الذي يحبه كتب هذه الأبيات لعلهم يترحمون على. بس ما يصل إلى قدرة الشاعر. قدرة عالية. أفضل إلى ما قدم. حتى الحجة نفس الشيء. وليش والله؟ تبرع من ما قدم. إيه ولكن الحجة هي بولغة بـ بولغة بدنية. هو ظالم هو مجرم وديك. لكنه في التاريخ. حقيقة أن الشخصيات الظلمة التاريخيين. قل عنه يحب, يحب القرآن ويقول. يعني أذكر يا أخي إجابة أذكر السند أما لا يذكر إلا, إلا ظلمه و... وقتله لأهلها إمام <تصفيق> الذهب يقول حسنات الحجاج كنقطة طاهرة في بحر يعني تطيب أذكرها يا أخي طبعا يا أخي بلاد السند يعني نقطة و... بلاد السند يا أخي كله هو اللي فتح ما. أخي ما أعرف فصاحا وال... والمدارس التي أنشأها كل من قتل محة ألف قريب أنا دماغ... قلت لك أنه مباري وأنا أصاب أن تذكر هذا وتذكر أما لا يذكر عن الحجاج إلا أنه قاتل وضال. ولكن يعني... برق... ولكن عقر أهل العراق. كان في الأول يعلم أهل عراق متى يستخدم اسلوب الكناية؟ أنت كقالب علم؟ أنت كمتكلم؟ أنت كمضيب؟ أنت كمتحدد؟ متى يحصلوا منك؟ تطلب حبيبنا متى يحسن منك استخدام اسلوب الكنايه قال ومن يتامل في اساليب الكنايه المختلفه يجد انها ترد لخصائص بلاغيه عديده ومتنوعه منها أختي ابتعاد اقرا اقرا <تصفيق> متى يستخدم الكنايه اي خصائص <تصفيق> and the use of Allah and the use of Allah. Why do we use the kinaia? A technique. One, the intercourse. The intercourse is the intercourse which will not be able to speak with it but what it means to ذوقا ولا خلقا التصريح بهذه المعاني مثلما الى المعنى الكنائي لكون هذا ليكون هذا من العورات المستقبحات من العورات أو المستقبحات أو قبيح يعني امم مش بقدر مستقدرات مع طبيب مش بقدر اول قضيه قضيه مش لا قلت لك المستقدرات فهمتش لكم ليلة احل احل لكم في فعدا عدى عدى ان ترك القران التعبير عن العلاقه الجنسيه بشكل واضح الى الى ماذا يعني بو تحاشيا عن الالفاظ التي لا تليق انه لفظ عربي ولكن مقصود والحله لكم ليله الصيام والرفث منكم من الغائتي أو لمست من نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا قوله داسنا أو جاء أحد منكم من الغائتي كناية عن قضاء الحاج الناقض اللود. عبر عن قضاء الحاج هو امر مستقذر أم. تعرفون نفسكم. نجاسات وفي كشف عورات. وكتبه. أو جاء أحد منكم من مكان قضاء الحاجتي ماذا هو قضاء حج. قوله أولامسهم النساء كناية عن الجماع فعدل القرآن عن التصريح لذلك في الموضعين إلى الكناية عنه هذا كله يؤكد أخوان منهج النبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رصفه أصحابه لم يكن رسول الله حديث الصحيح <تصفيق> لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعان ولا اللعان ولا ولا الفاحش ولا البدي وللأسف تجد بعض الذين يتصدرون للكلام وراهم محسوب على التيار الدين تجد الفحش حقيقة واللعن والصبع. والسباب والشتائم والكلمات في كلامه على هذا هل هذا هو المباشر قلت هؤلاء ظلمها في العلم هل هذا أسف منهج من الروي؟ لم يكن رسول الله هو ان يكون الله هو ان يكون الله هو ان يكون الله هو ان اليهود الله هو ان يكون الله هو ان الله هو ان يكون الله هو ان يكون الله هو ان يكون الله هو ان يكون الله هو ان عندما سئلت عن علاقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قالت؟ سئلت عن ذلك لا رألت روه ولا أرى ولا منه من تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كناية عن العورة المغلط ربما فيه ضربة دكتور فيه أحاديث بأنه كنا نغتسل في إناء واحد نعم. وهو ينظر إلي وأنا أنظر إلي جمع الولماء ما نعم في هذه الأمثلة عبرنا بالكناية اتعاباً عما لا يريح ذكره وهذه خصيصة واضحة من خصائص الكناية للأدب العربي سيد محمد الله رزيزي طبعاً صعيد جيد من التأخير بسم هذا صعيدي هذا <تصفيق> <تصفيق> قلبي عليك <تصفيق> من إبراز الكناية المعقول في صورة المحسوس لا سلام سلام ان تحول الشيء المعنوي الى شيء مادي الشيء المعقول الى شيء محسوس لماذا لانه بعلم النفس دائما الاشياء المحسوسه هي اقرب الفهم عند الانسان م. قالوا يا موسى جعلنا آلهة كما ما كانوا يعني يجسون يتصوروا كيف اله ليست أصنام بقيه الامم لانه دائما المحسوس الذي يطلقوا بالحواس هو اقرب الفهم قل من جمال الكينايا انها تحول الافكار والمعاني والاشياء الخياليه المجردة الى معاني شبه محسوسة تعطيه وضوحا وبيانا تفضل سيدي كمان انا جايب كتاب لا حول ولا قوه هذا من اهتمام الاستهاء والإهتمام. حطون عليه عقوبة شيخ. اتفقنا. تزديده إضاءة. تبني عقوبة عليه. جزاك الله خير خلدينا. نتعمق عم. في الدرس يا أخي. أول بارع أندرس. ماذا في هو قال لك المشارك. المهم من المشارك؟ عليك مسكون في عليك هذا اسمه. بغياني شيخ. مو مسكون. لا ما بي. مسكون. نعمل لك فتة بسمنا شيخ. نعمل لك محشي ماحشتوس. شاور ما محشي الله. إن شاء الله ما شاء الله. لا يوجد في العرائس ما ما أحد نازل مزبوط تكون لكن نريد شيء محسوس هذه لحالها لم يأتينا لم يمسنا شيء محسوس بعد ملموس هو هذا طلبكم يعني لكن نتسبيه سأشرح <تصفيق> <تصفيق> لكم عن مكوناتها حول حول أنا مستعد اشرح لكم مكوناتها وشروطها واركانها وكلها. <تصفيق> خلا شبعت هنا شبعت. <تصفيق> شبعت يا <تصفيق> <دا>؟ <تصفيق> <تصفيق> لو شرحتهم شرحت لهم كيف نعم. والله ما عليك الله. أي كناية؟ اه. لونه. إيه كل كل احمر خداها ملتقط عندما يصفر لونه فيزداد فيز في الكرب ما شاء الله هذا ردها تكبير يا شباب يا شباب <تصفيق> في في على في <تصفيق> فتزيده إيضاحا وتثبته في نفس المخاطب كقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع عصاك عن أهلك فليس المراد هنا الضرب بالعصا على الحقيقة وإنما المراد لا ترفع التأديب عنه. نعم. قوامة والرعاية والمتابعة وليس قد يضرب عود بالله ما ضرب رسول الله لا مرأة ولا خادمة قط ولا تقطع التقويم عنهم فكنا عن ذلك بهذه العبارة حملة للكلام على عرف العرب لا لأن المتعارف بينهم أن التأذيب في الأكثر لا يكون إلا بقرع العصا فأنت تراه كيف أبرز المعقول وهو ومثله فلان كثير الرماد فلان كثير الرماد في كناية, في كناية عن, الكرم. عن الكرم الرماد هو ضطايا الحطب المشتعل مش حيث أبرز المعقول وهو الكرم في صورة المحسوس وهو كثرة الرماد المندوح ما شاء الله شيخ حسين نحن. ثالثا الإشارة إلى المعنى بلطف وبراعة التنطف بالتعبير عن المعاني م. وبراعة م. بحيث تبلغ الغرض, من حيث تبلغ الغرض من الكلام دون أن تواجه المخاطبة بما يكره مخاطبة. المخاطبة م. م. يعني تلي أن توصل فكرة معلومة ولكن بدون ما تلمح تلميح وليس تلمح. بالتصريح تصريح. مباشرة فيعينك على ذلك مستوى الكناية ومن لطيف ذلك ما هو عن عربية وقفت على باب قيس بن سعد فقالت أشكو إليك قلة الفأر في بيتي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كناية عن الفقر الفأر إلى أين يأتي؟ أغنياء بقايا, <تصفيق> بقايا الطعام البيت الذي به طعام بقايا طعام. أي مسكين حتى الفار لا يزور آه <تصفيق> <تصفيق> <طول> <تصفيق> الله. على الأرض كسرت خبز ملقاتل للقرآن الله مستعان يا الله أشكو إليك قلة الفأر في ريك مم فقولها هذا كنيع فقرها المتقع مم حيث أشرت إلى غرضها بلطف مباراة <تصفيق> ماذا يقولون عندها بالمسأل الشعبي؟ الفقير المتقع متل هذا؟ محا ماذا يقولون؟ <تصفيق> يقولون على الحديد آه علي, على الحديد, علي الحديد. لا كراش كراش الارض او على الارض مم. مم. أو على الأرض التراب واللي على مسكين تقول مسكين على الأرض مم. او على الحديدة أي مفلس بليس خط الافلاس يلتحي في الارض وهكذا يلتح في الارض جيد محمد شيخ محمد من زي كده والمره في سوره الكاسيه سنتكا باك ما سواء في ضيها مم. معها مم. من انامه الكبار الناس منه وهيبته اياه بغض الابصار الذي هو في الحقيقه بصر واضح وادرين جلي على الهيبه والجلال وتظهر هذه السيصه خطناه جميله في بنايات عن الصفه والنسق اشمل بيت شعر يقال سيدنا علي بن حسين زين العابدين في مكه الله علم ذلك الذي فرز فرز عندما دخل هشام من عبد الملك من هذا قال قال من هذا. فما قام له أحد دخل إلى الكعبة قام له أحد. ثم لما دخل زين العابدين وكان زين العابدين من كبار قهقه عصري الله اكبر قام بالورق أعطاه قصيدة للمحله ومدح، فلم فلما دخل زين العابدين إلى الحرام وقف الناس وفتحوا له الطريق مم إلى النصر إلى المتزم، ما شاء الله، فهو ذاك أمير، <تصفيق> يعني أمير ما على اكترث <تصفيق> به وهذا خطف له الناس، فقال ومن هذا؟ ما شاء الله، فأنشده هذا الذي تعرفه الورخاء وقده، وتعرف من يُمْتِي العرب والعجم؟ هذا ابن خير حتى عيدة. قال حتى قالت هنا هذا المعنى يغضي حياء يقال هذا أجمل بيت سبحان الله يغضي حياء ويغضى من مهابته يغضي حياء يعني يطرقه رأسا رأس. يغضي حياءً ويقضى م. من مهابته أي لا ينظر إلى وجهه مباشرة من الأذى لا ينظر إلى وجه عام شكرا مباشرة م. أو إلى الأب أو إلى الأم م. م. يغضي حياءً ويقضى من مهابته فما يكلم إلا حين يتسل الله أحبار نظر هو وقوع يعني عليه الحيبة الحيبة ما أحيب تجرى المسلمة هو ليس خوفا منه الحيبة نعم وتعظيما يغضي حياءً ويقضى من مهابته ما يكلم الله حين يتسمه. هو بيت أجمل ايضا مم. جميل. رضي الله عنه. ما قال لا خط إلا في تشهده لولا التشهد كان لاؤه نعم. رحمهم الله. لكن أنا قرأت عن قصيدة تعليق. <تصفيق> تعليق. هو فيها بعض الأبيات. <تصفيق> تظهر أن كان منسح. فيها بعض الأبيات شيعيه صراحة. جلال. فيها تشيع واضح معكم مع عشر دقائق حتى نخرج مني. لو اخ هذه العروض الفردية إلى الغد يكون عندنا الوقت الكافي، والله. مثل اليوم يكون عندنا فيق وغدنا، والله. لا لا ما في مشكلة أنا فقتي راحي بنفس. ثم يجهزوا نفسهم. يعني تجهيز وعرس <تصفيق> وتطبيل.